سهينا الى الكواعد الوصولية سهينا الى الكواعد الوصولية ما كله من الكلام على كله فيما يخص الشروط والاسباب والموانيع شرم على الشروط وعند الحكام الشرعية لها شروط ولها اسباب ولها موانئ فقبل ما تعرفها طبق على كثير من, من مسائل الفقه طبق على كثير منها هذه هذه القوعد الشروط والاسباب والموانئ ذكر في عدد المسائل الآن يتسلم على جمعة من أصول الفقه هو هو اللي احكي بشيء فقد بين ابو لهبه خطبته على في تاريخه او من الاحكام الخمسه ان الاحكام المتعلقه بالاحكام التي يذوب ويتذوب الشاده مثله والكراهه اذا هذه الاحكام الشرعيه احكام كريبيه الخطاب التكليفة يفرقه الأصوليون على الخطاب المتعل... المتعلق بالحكم من حكم من احكام الخلفة الوجوب والحضر الملع والنذب الكرهة والإباحة وكان أصله لا يقال إلا على ما فيه كلفة لاتكليفة وما أن تكليفة في اللغة هو ما فيه كلفة يعني تكليفه ما أن هو هو ما فيه بلاش نقول شيء لهي كل هذا هو هو الواجب والمحرم المندوب سبحان الله والمكروه والمباح هذه ساتر ايش هياكلها كم كثير ها هذا انا هذا في لا يا دحك احكمت كثير ما بتصاريح يعني غلب الواهب والمحرم على منذ غلب على المندوب على المندون والمكره والإباحة هذا مباب استخليم لأن, لأن الذي فيه التogy هو الواهب والمندوب هو الذي فيه الكلفة فيه المشقة أما المندون المكره والإباحة ليس ليها مشقة لهذا هذا لماذا الكم ميد هذه السلسة اللي احكمت كلفيا وهويس لم يكن لها كلف فرب هذا الاثنين ايهم المهم وهي الواجب والمحرم وما الذي مع فرب هذا لاهميته ولذا لاهبيته ماذا المحكم ثلاثه التي هي المندوب والمكروه والمباح يعني الشيء يقول هو ما في كل شيء هو ما في كل شيء كل شيء هو المحرم والوالب هي كل ذات المحرم والوجب وان كان على ما ذكرنا والصلاح وطريقه احكام الكلف على, على الخمس هذه الخمسه صلاح صلاح لا مشهدا بالصلاح لا مشهدا بالصلاح لان كل ماذا ايش را ديما سميتها المندوبه والمكروهه والمباحه نبدا بكيف هو بده ياكل بقى كل انا اريح مثل ما زي اكما اريد وانا واحكم الايه هذه ما في اي قول فتره على ما يسمى كل با هذا هو خطاب الكريب هو خطاب الكريب هو هي صارت صارت امره وخطبت كيف يشفرته فيه ماذا؟ لا علمه لا علمه الخضرات إنسان عزال بيعلم بدنه خلق وقته لذا ربعلي خضرات الظهري مثلا الخضرات كذا كان عجذاً كان عجذاً عن الخضرات لذا ربعلي خضرات كذا كان عجذاً ديان دي كده اسف خطاب التكاليف اسف نوفيل لا يمكن بالقدرات خطاب الوضع تاريخ طبيعي لا يمكن بالقدرات خطاب الوضع ليس اساسا في ولا القدرات وذلك كمثل ائتلاف مثل الاتلافات المشتركه الائتلافات المشتركه زمانه هو زمان المتسره وخافوا به ديثار الخصابه لا خصابه كليك وانما خصابه يعني ليس فقط في علمه واذا خنق ثم اضع الشيء لا غيره اضعه واتلفه تسد بابين كثير ياءه يضع ابانه يمروا ثم عادي ما بذلك هذا سواء قذر عداء ذلك قلنا خذ وليه انا دي النظام المتفذ ها يا يا كنت اربكده البكده ما هو العقل لا اخل باله هو لا تسجد بالصلاه الا على العقل البالي يعني غير العقل البالي فدا تسجد واجب الصلاه لان الصلاه مشروطي سليم وحساب الغنا غنا المتلبس غنا المتلبس يفسد الفساد السفياتيه ليس فساد ليس فساد لا العقل ولا واني بنو يعني ناب يعني في اموال الناس سواء العمد والخطؤ في اموال الناس سواء المدينون اذا ثلاثه شيئا يمنو لا نقول إنه غير المكذب لأنه مجنون يضمنه وصابيه إذا أتلف شيء نظام له لأنه مخاطب وخصاب وضعه لخصابة كليفين ما يعني خصاب وضعه لأن الشائعة وضع علامة أنه إذا أتلف أحد الشيء نظام له فالإشبارة لذلك لا رجم ولا قدرات ولا تكليف هذا المتعقل بين خصاب التكليف وخصاب الوضع والخطاب ضروري بين الخطاب وبين بين السببيه وجد السبب اذا وجد الاثلاف واذا الضمان اذا وجد السبب ووجد الضمان استاذه ام افلاصل انكريا ويا استاذ وخطاب الورعي والخطاب ينصب الاسباب إذا وجد السبب ويوجد المثبب ونصب الشروط إذا عدم الشرط إن عدم مشروط نصب الموانع إذا وجد المالع إن عدم الشرط و ونصب الثقادية الأشعائية القصص وقد يشا هذا هذا الوضع الشطقه التي وضعها الشرع هي يمن من بابي ومن الوضع هو وضع شرعي هو الذي وضعه الصراف بين هطاش الرخصه الصغيره او الثانيه نحن نقصد التقاضي هذه الاشياء اللي تقبلها رخصه حتى باش راهي اللي تقبلها رخصه اتذكر يجب صاله بالمره حاول هذه وضحه هو اللي اوجر الصاله او او في وقت معين انا متقاديه صحيح قرر الرخصه في شيء هذا ما حساب ولا اشبعنا هذا الشهر الذي وضعها لكي انا احد فيه رايه هذا ما تخريفه فخلي يترايق لا هي من الذي وضعها ولا الشيء المكذب اللي فيها تخدر ثم إنه يستعطه في خطاب التكلين للم الممكن, الممكن فيه خدرة وعالة لكي فيه نحن خطاب التكلين يستعط علمه لكي فيه خدرة ذهن فالإنسان إلى المعلم بينه غير الوقت لا تريب علي صراط حتى يلمه لا يريب علي فإذا قادرة تكون لغلقة إلا وسعى نصره التكليف يعني نصره أن يكون مكذف المكذف هو الذي تجيب علي الصعب ثم غير الصعب يقول نزان فلا تجيب علي الصعب ثم ثم إنه يصرف في الخطاب التكليفي غير المكذف وقدرته على ذلك الجالي وكونوا من كسبهين ويمكنوا أن بخلافه يقول انا صارت يمكن ان اكتبها اذا بدا صارت يمكن ان اكتبها يمكن ان اكتبها افرض يا متويا الزكاه يمكن اكتبهم اداؤها يمكن أداؤها اما انا تتبى حسب الربع ليس الوقت دخله يسمى دخل شرط دخلوا السبب سبب واذا خلصنا بين طوق الانسان ليس بين طوق الانسان وانا بيدي ما في شيء بخليه يختدعوا هذا اتفاق ايضا بيننا بيننا مخاطبه حسابات كبير انه مخاطبه حسابات ورقي المخاطبه بحسابات المخاطب كبيره ذلك شيء اللي كل هبي يمكن لو فعله ويفروا طوق عندها ده في, في طوقي المكلف الكثفه في دخول الوقت وما إن أستاذه في الخيطة بتكلف الأيام والمكلف الأخذاته على ذلك الجاري وكونوا من بخلاف الخيطة بالرغي نفسارك ذلك غيره. نفساكو ذلك غيره نفسارك في ذلك نفسارك في علمه ولا قرصه ولا كسبه فإضعاته المتفات ثم ما لو إذا أدفه كل من أسلمنا كل من ضمين شيئا أدفه فهو مخاطب فيه أن يخربه كل من ضمين شيئا أدفه فهو مخاطب فيه طبعا عليه بيجي يقول لي على فكره اقول لك ده انا من انا ما بقول له هو كونه كاتب هو القبطه اه هو القبطه ما شاء الله اتفضل اتفضل افضل شيء طبعا لانه ذلك جائمه في الصاله كانت يعني انا تقول لي وانا اقول لك انت ليه ما في الشارع من خطاب البغوي قاعدتين تصارص فيه العلم كله كنت قايله كده بداله كده ماشي مش نيكسود ده بس كنت قايله كده بداله كده اهو حساب اهو عشان في ايه ليه اسمه او خلاص هو كله اهو لكن حساب انا ضري حساب ضري افتراتوا في هذا افتراتوا في إعلان علم والخضرات والكسرات خطاب تكريف يعني. يعني ثم انه افتراتوا في خطاب تكريف يعني مكلف القرآس وعلى ذلك الجالي وكونوا مش فيه بخلف خطاب الوضع افتراتوا ذلك فيه غير انه سنشارع من خطب الورعى كاعدتين مش طرط فيها مش علم والخدرة الخطاب الورعة ليف طرط فيه العلم والخدرة لكن السلام الشارع شيء ايني من خطب الورعي من خطب الورع 들شطر فيه العلم هناك حكم من أشكاب الشرعيتي ليف من خطب التكلفة وإنها هي من خطب واشفرته في, في هذه المسالتين العلمه العلم كله على ذلك مية مقائلة الأولى أسباب العقوبات العقوبات لماذا يرعقب الإنسان في الغناية ديها. أسباب العقوبات والسبب هذا ما خطبه ماذا أسباب الوباء الأسباب أسباب الوباء واسبب العقوبات <تصفيق> وهي الجينية وكثاثه واشتارته فيه والقصده كثاثه كثابة واحدة القتل هذا ما خصاب الوبع وخصابة كليسة من قتل من قتل ما خصاب الوبع, الوبع. لان فلكتيرو مو شيخ حسين اوقات لو هذا مؤقت اوقات فلكتيرو هذا مؤقت يعني قصص ايران هذا يا اخي طب روايه مختص تكتب يا فابلوفي ايه هذا تستكين <تصفيق> تقدر يوقف وضل في الوضع يعني الذرع طفش خاص سببوا بعض حصلت السببوا ماشي صح والخفاف بينه خطا وجد السبب وجد المركب اذا وجد فين وجد قصره لكي هذا القفر هل كثير لا يقاتل يشترطوا في الامر هذا, هذا حكمه من احكامي الرائيه لكن اذا اشترطوا في الامر قد ايش اشترطوا في الامر قد العقوبات والجنايات تخففوا واشترطوا في الامر قد وكشف العلم و القدرة و القصد فلا قصاصة في قتل الخطأ اذا قتل احدهم لا قصاصة في... لا قصاصة في يخير من يخير القتل سبب الناس في القصاص ولكن هنا يوجد سبب ولا يوجد الحكم الذي هو الخطأ لماذا؟ لأنه سبيل عبده ليس سبيل او خطأ ولا يحب هالبكره هي ازينه البكره ازينه سبب السبب هو مستنفع <تصفيق> ازينه سبب او يحب الحده والمكره هو ازينه لا, لا, يحدي. لا, يحدي. لا. هو لماذا؟ ماذا؟ قال له صاحبه بكره. عذالك لو خذ على طول اعلمني. زنه وفي اذنها زوجته بما انه هذا الحكم حكم رباعي يجب ان في عقب يبقى ذلك خطاب رباعي لان لان اذا يوجد سبب الذي هو الوقت قطع الاذنيه يجب ان يكون هناك كيف يكون, يكون هناك حد ويمر الرجل اول ابتدى اول ولكن اذا كان غير عالم وفياء النبيه ابا هذلته فجد امر يحب اي انت تقول كما يحب وهو وال هو, هو آه آه موجود وهو هو السبب وصوره نبيه هو سبب لي يحبني هو هو الموجود هو هو المسبب اخوي بين مسرع هذا من المستلم لأن هذه الاحكم السرعية لأن هذه الاحكم يتفن فيها ما هذا يشفر يشفر فيها العلم والقبرة يعني الاحكام الورعية الحكم الورعية لا يشفر فيها العلم مثلا اذا اتلف احد ملا غيره بدون علمه وبدون شعوره اه؟ انه يثلب ده قربه يا كل لم اعلم بيه حتى قلت ولم, ولم, أ... ولم اتعمد ايه بقى ماله افتكر مرهم يا انا استلف لان العبد في هذه الاشياء التي سر وهو هو جنايه القتل قتل... القتل سبب جاشي في الخصاص كل من قتل يقصر منه أم لا باعتبار القتل سبب في... في الخصاص هو أن يقصر منه سواء أخطأ أم سعبد حالما أو لم يعلم أو كلها أو لم يكره لكن هذه مستداد القصاص هو من الاحكام الشرعيه قصاصه من الاحكام الوضعيه احكام ذلك ينص على الذنب والخطا والشرائع مثل هذا هذه المسننات الاولى سبب العقوبات سبب العقوبات لا يستاذن العقوبات لا يا خويا بس، ما سمعت بالoreille. وقفا كل ودايل السرفو فيه، اي مول وهنا خويا، ولا كي يجي يجينايات، فيها العذبه، وقصدوا، والقصد، لا يا خويا والقصد الخشكم، هم قتلا، حقا، الا قتله ما يخصه، منه. لماذا؟ لانه قاتله يجب يتامل فاذا هذا من خطاب الرب لكنه سره السر و بين سراب الليل والظهرا و و القصلة قاعدة الاولى باب العقوبات طريق الى يد يديك بالنسبه الى يديك افتكر وزينه ادي بس افتكر وزينه العلم قدراتك افضل قصاص مش كلام من احكام القانون انا الغلط حسب الواقع كيف صار وزينه الهو والقضاء بالقصد فالاخ يسوي حقي ارتكب لان بس انا اللي ولا حد على المكره على الزنا لأنه لا قدرت له على الدفع ولا حد على منورة أزنابية يظن أنها زوجته ولا حد على شرب خمر يعتقدون خل من شرب خمر ثم سبينا أنه خل هو جنايته ومالجنايته ما هي هو شرب الخمر ولكن لا حد عليه يعد واحد اللي هذا اللي درس عليه بقى ذي بيقول عليه بانه خبر يعني ظننا انه هذا تحدوه هو جيت السبب يا سيدي وجيت سبب الجنايه هو اشرب الخطر ولكن هذا ما خطاب الوضع تقولوا ان غير هذا فقط بالرغم الا ان هذه المساله مشطره بها هذه فكره هل العجب فكره هذه ان شي من الامور التي يجب يا تذكر العجب جوانتي شيخ الامور التي يجب تذكرها كبرطش كثر من شخص من الأمور التي لا يتسامح في الإكرار لا وكذلك الإكرار ليس كل جين ليس كل إكرارين مسموح به وذلك أشياء المنفوصية ما كريا لا شيء التي يتسامح فيها عند الإكرار ولا شيء التي لا فيها عند تجي هذه الاسباب مثل هذه الاسباب القتل والثناء وشرب الخمر هذه الاسباب هي اسباب وحدد ولكن حدد بها دي مالا مثل هذه الاسباب ايش تعرفوا فيها الايه والفضاضه والاعاده تعرفني ليه والفضاضه والقصد والسلط. من الشيء وش الذي بهدي رحمه الله بعبادي ان من ان من اخضع اخضع من من على الفاحسه لا لا لا يحبهم من العالي ما فعلت هنا الاول لا يعلم لا يحبهم وهذا وين كانت القاعده شو هي تو من ان خطر الرهيب ليس له توي دائما ولا قدره ولا اراده ولكن الشع اشارت بها هذه اللغه العله والخضعه وان الرحمه منا احمد بعبدي لانه غالب على نظر لن قلب العبد لانه غائب لان لا ينظر يا الناس حق هذا ينظر يقوله الكلام كان ينظر يقوله هل هذا لي في نفسي يرسو ميلو لي هذا الهلام وانا قلب ردي قلبه زي ذبيخ ظن له يا خاطري هذا هي القاعده الاولى قاعده السر المستل يا وانا هي الهدف والخدعه والقصد وكايده الثانيه المستندات المستند من اين من ادنى المستند هو ان الخطاب الوعي لا للهدف ولا الخدعه ولا القصد ولا كلمه لها هذه الثانية مش صارت فيه ايضا هسه <تصفيق> الثانية الان الاسئله المستندات الثانيه يخل الاملاك نبدا بسبب البيع او الشرائي او الهبه او الصداقه او او غير ذلك هذه الاسباب قاعده اسباب انتقال الاملاك ك البيع او ذلك مما ينتقل به المرض البيع ينقل المرض يس ماشي لحظه والهبه تنقل المرض كمنهبه اذن الهبه والصداقه تنقل وهذا من بيت ابن النا فكلوا الكلام من باب دعمه مخاصه بالولا مخاصه بالكري مخاصه بالورا انه بسبب بمجرد وجود الميل انت خيره والله بمجرد وجود الدايه يتقيل الموركين وببمجرد وجود الصدقه انت كير شيء بسس فقبي الى وتصدق علي ولكن هي صارت لو نضل إلى القاعدة لا يسترطيها الا العمؤ ولكن هذه المسألة قاعدة أسباب انتقال الأملاك البيع والفازقات والهباة وغير ذلك مما ينتقل بيرمو هذا كقوله على الصلاة والسلام لا يحل مال من المسلم الا عن طبيل سمنه لا يحل مال لسمنه سمين ولا يحل الريفة الا مع الشعور والإرادة فيه. والمكلة من تصرفي فإذا تخرر هذا على ذلك كذلك ذات مسألة الأولى يعلم أن خصاب الوضع قد يستمعون مع خصاب السكريم خصاب الوضع قد يستمعون مع خصاب يستمعون في شيء واحد وقد يمثال أن كل واحد منهما هناك أحكام مخاطب يستمعون خصاب الوضعين وخصاب السكريم وقد يمفتاب الوضعي خاطابه سقط عن خطاب الوضع وقد يمفتاب الوضعي خاطاب الوضعي في خطاب الوضع عام خاطاب الوضعي علم ان خطاب الوضعي قليش تمع عن خطاب الكبير وقد يمفتاب الوضعه كل واحد إنه بيعشي أما الان استماعه ما ق�던 ذنا ا氣ما قلوا سيزَّ للتنا جاء 베ل çekذنا حقاب الوضعي فسب السبب كذلك المخاصبه الم... م... الاثار وهو سبب العذ الزنا خطاب الكليه من حقه ان الله امره به نهى عن فعله وخطابه الكليه وهو سبب الزنا سبب في اقامه الحد يس اذا الزنا اجباعتي ايه خطاب الكريف هو ان الله كذف المرأة ان لا يأمره ولهو ان هذه ومن جهة الاخرى كان ذلك ال... كانت الزيانة سببا ان يقبت الحد فقد سمعت خطاب الكريف الوحيد يعني هذا كان تصبيق هذا هذا كان تصبيق على خطاب الكريف وخطاب الوضع أمثلة. وهو شباب هو من هذا الوجه خطاب رباعي وهذا كثير كثير يا شباب بدأ تصددا بدأ تو من خطابي قالوا صفر بدأ من خطابك ويتقلدوا يتقلدوا صح خطاب ورائي خطاب دل يسرع الخطاب اذكري وخطاب امر يسرع الخطاب اذكري بمن حيث اذا امر بفعله وخطابه رباعي هو الفاعل ذاته لصارت علامه واء انه لا تادي واذا دخل الوقت المسينه قلنا ان تزينه فانه حرام فهو خطاب اذكري وهو سبب الحد وهم من هذا خطاب رباعي وهذا كروщو في اجتناع تقسل وانضار داخل حصاب الورعي حصاب الورع, الورع. انضار داخل الزوال هو من خطاب الورع و ليس من خطاب الكريم لأن خطبيبي 10 يSe Parent ليس من بسه ً لأن خطاب الورع عي one قدرة الانسان عليه فصند اما الزوال ذو خطابه يسعني من قدرة الإنسان إذ خال المخصي وخصابه ونطارد لخصابه الورعي في الزوال طلوع الهلال طلوع الهلال يا رمضة وخصابه خصابه الورعي ودورا الحوض في الزكاة دورا الحوض هذا من خصاب الورعي لما ذلك ليس من؟ وخذ ايه ثاني وانما قال الرسول انما هو من قضاء الله تعالى وهناك خير باب سكني بدون حساب ولا نهايه هناك خير باب سكني ليس اي حساب او ربع ميدلو في اداء الواجبات والسنن المحرمه اداء الواجبات هذه لأن في إمكان إنسان يؤدي الوجبات وفي إمكانه تقدر هذا من خفاب السكرى وليس فيها خفاب غمي وليس من خفاب الوجب وخفاب السكرين من خفاب الوجب كأداء الوجبات ولا نقول Ashley هذا إنها ثباب أيضا من عاجه أنها سبب جبرأة الدم آآ أقول دائم دا أيضا إذا أداء الإنسان فقد أداء ضرعة ذمته إذن هذه مشاعر الواجبات وتركه منها سبب فهي مخطام الورعي وإذا يخالك هذا ليس مخطام الشريف لأنه إذا ليس ما هذا ضرعة ذمه لأن ضرعة ذمه ليس المجال المكلف ضرعة ذمه ليس كن يبرئ ذي المنطقة هو الذي يبرئ ذي المنطقة إذا كان عليك ذين فقضيته هذا ما ذي يسمى أداء الذين خطاب خطاب تكلف كلفك ربي بقدر ذين وين يمكن أن نسمي خطاب وضعين هل تقول انه سبب ادارة اللمعه خلص بائد ديمه او كان سببا ولا هذا لا يكون السبب اللمعه ده لانه ليس ضربه ديمه ليس من من انسان شكون اللي انه هو الذي يبرئ ذمتك ماذا أنت, انت عليك قد اديت ازاي صلوا على الله هو الذي يبرئ ذمتك تمام خلينا الوضع واطقم باهريه مداميك وطقم تمام في طبق وقطعه واطقم باهريه كان اتجوزت ايوه وكذلك يعني بس والله ايه ايه اذا ابدا بقى اداءه ازاي من باب حساب التكليفي فقط من باب حساب التكليفي فقط لا الحساب الروائي يبقى ده لانه استرد به العلم والخضاض والاداء والخيط وقصدوا وكونه قضاء ديني سبب في دراعتي لماتي لا نجعلوه حساب ما حساب ليس مقداتي ده براوي يرون بالهو يرناه زوتي اقول لك بريق دي سكه دي سكه كيتلف ك... كيتلف متلف هذا طب الوضع يلا لكن طب مخطب... لنا الذي فعله يلا يصبح تابعه لانه هو الذي فعله لانه تسبب به دخل في برعة الذمة برعة الذمة فليس فيه فيه يد وخطاب الخريج بدون خطاب الورع كأذاء الوجبات والذلة ولا نقول في مثل هذا إنها أسباب أيضا من حيث أنها سبب لبرعة الذمة لأن برعة الذمة ليس من جائل المكلف ونحن لا نسمي السبب إلا ما كان كذلك لو نتب السبب إلا ما كان كذلك هذه المسألة تبعو لا المسألة الثانية الصبي إذا أفسد مالا على غيره وجب على وليه ذبر ذلك من مال الصبي أنت تقول الصبي هذا غير مكلف غير مكلف الأداء يعني يدف عليه الضمان ولكن عين مكلفين بالأداء من الذي يكلف بالأداء صبي أثلف سيئا يدف ضمانه يعني ذلك خطاب الوري لكن عين مكلفين بأدائه من الذي يؤديه هو وفيه وفيه هو الذي يؤمره الشعر بأن يؤدي عن ذلك صبي حق ما أثلفه مثلا الصبي إذا أثل زمان على غيره وجب على ولي يجب ذلك بما للصبي فالإتلاف سبب الضمان الإتلاف سبب الضمان لأنه من خفاب الررع سوء العلم الصبي هو المعلم قضر أو المقبل قضر أو المقبل وهو من خفاب الررع فإذا الصبي ولم تكن قيمة أخذ من ماله وجبال يخذ إذا أفلق الصبي شيئا ولم يأخذ في حال صباه حق ذلك فإنه بعد بلغه يصارب يصارب لما له بعد بلغه فقد تقذب السبب وتأخر أثاره تقذب السبب ما هو وهو الإثلاف وتأخر أثاره وهو الزمان تأخر أثاره وهو الزمانه <تصفيق> إلى بعد ومقصد هذا أن ينعقد فجعه ولكعه وطلقه إنها أسبابات من ذا بخصاب الوصول <تصفيق> يجب أن يفتغل لي. قل هذا الصبي بمأن الصبي مخاطبه خصابه بعين ينعقد بيعه ينعقد نكاهه ينعقد طلقه ولكنه لا ينعقد بيعه ولا نكاهه ولا صلاح لا ينعقد بيعه إذا, إذا أجنه وليه ولا ينعقده لكهو اذا اذا اجده ولا ناقل صلقه الى فقل لي ماذا هو مخاطب الخطاب الوجعي خطاب الوجعي اسطوري لا يمكننا ثم نفكر هل يجيب بعد هذا ومقتضى هذا مقتضى ان الصادق ها مخاطب اخته خطاب ان ينكح ذبيعه وينكحه وطلاقه كذلك كما كما وجب عليه وجب كذلك اذا الذين هم امم ابي كذلك الى اخي ذبيعه وانكحه وطلاقه عندهم لأن لأن خطاب ما هو الثابيع ما هو الثواب بيننا بين, بين المتفت وعقد البيع وعدم العقد البيع والصلاقة والدكاة فإنها أسبابه لا بخطر الوضع لذلك يشتغل في التكريم فإن أعقد من الصبي العالم الراضي في انتخال مكين يزيمة تقدم في القاعدتين ورغم من الأسباب نعم لكم سهل الصبي الأعقد و وين يكحه من الاسباب والاسباب اللي تطوفيها كليس ياس ولكن يتأخر الحكم في هذه الاشياء في بائه ويك يتاخروا الى ما بعد بلوغ ليش يغوا في, حاجة... في, حاجة... في عند ولا ولا ولا نكاح ولا ولا طلاقوا لكن هذه اشياء تاخر اذا تاخر حبوا اذا الحكم تاخر حكمه الى بدل البلوغ سيخله هنا اللي بيتحمي وهي سيخله حي دائه بيتحمي زوجتي وهي كما تاخر اذا بالظنه الى بعد البلوغ سياس العظمه يعني يتطلب <تصفيق> طبي شيء يوجب غضاله وبيعه بيع صحي يصح يصح بيعه اذا, إذا تزوج يصح زواجه واذا صلى يصح زواجه ولكن الحكم بصحه بوجود الرمان او بف او بشيء او بين نفود البلد او بنفود الصره او اذن الحكم الحكم الاحكام الربعيه لازمه لازم ولكنها اثر هي تاخر اثر هي تاخر الى ان يبلغ ذا يفاو ظلت لان لان يبلغ كان عنده شو اصلا ليس لا, يدفع لا, يدفع هو, لا يدفع هو لا يكلفه بان يدفعه وين يدفع ابيثو اذا يبلغ واذا دفع هي لا لا انا مو رهيب بالفيديو المستري انا اتفاه هذا التفاهه ولا كذب ولا كذب ولا ما يصحوا الى البلوغ اينما يبلوغ نقول بعده فئه تافه تافه المستني المستري انا لا اذا نم في مالك مالي, في في مالي لا لا لا اخي قال واد وليه لا أعلم علي أن يفعل يبقى في ذنبته شخصي مطلحة مطلحة لا لا لا لا لا لا لا لا لا يكن لا يكن يكن يبقى يبقى الولي هو فيه كله هو الاحباط ماذا هو فيه هو الولي. هي بده رحم او عقل ولم احب قال به فقال جوابه الفرق بين الزماني وهذه الامور من الزايد لكن لكل طبع زمن مثلف زيتا هو هي بده زي يعني لها شبه من يوجد اخير لكن هناك فرق بينها هناك فرق بين الضمان وبين بين الضمان الصبي وبين النكاح والطلاق والبيع ايه هكذا. قال يعني اني ما لاوس على لم ارا حدا قال بس بيعك حدا قال بان البيع والنكاح والطلاق مثل الرغاء لا بقى حدا هنا هو الفرق الفرق وجهاب من اوجيني ولك ما بين الرماج بتفاس و بين وجهي ارجو دعوك ان هذه الامور اشترطوا بي اريدا يعني البيع والنكاح اشترطوا بي اريدا اما زمان المتارفه هذه اشترطوا بي اريدا يفرن البيع والنكاح اشترطوا بي اريدا ارى البيع وريضا انه يتزوج وريضا ويمكن حبابه خطاب الوضعي لكن هناك فرق بينها لما قررنا في من قياده سيني ورواء من الصبي معدوم شرعا والمعدوم شرعا ورواءك المعدوم احسانا الشيء المعلم عدم معرفته دي مصلحتي جميع تاثير رضوه رواء ولا رضي لا يذم له شيء مما ذكرنا وقايده الاسلام بدا اثر الرفيعه اثر ليس فيها ربا ليس فيها ربا اما هذه العقد التي البيع والنكاح والصلاق هذه فرده فيها ربا اذا هو الفرق اذا هو فرق, فرق بينه رمن واثنفات والبيع والنكاح والصلاق والنبي ثاني ان اثر صلقه ان اثر صلقه الحين واسال بيه التزام دي الدين والصبي ليس قال لي تكلي بتحيني أثار طلقة. أثار طلقة. اذا اثر صلح اثر صلح الصبي اذا صلح يعني اذا صلح يذهب اثره خالص نلزمه ديما لانها ممكن ده بتحيط امره ما يركب على الموكل ده في في فسخ الحرام خيلو ممكن ده الحرام يعني إذا فعل الحرام لا, لا يكلفه بيه واثر البيع والذيه الذيه اثر البيع والصبي موزم بتدفع غير ما انت بين النظام الصبي موزم الصبي موزم بيدفع وين بينهي بي بي بي بالطلق ولا بي بالنكاح ولا بالبيع وعثر البيع ليس ذبن للتسليم والصبيه ليس الأل تكلفة على البيع للذب فعن كذا قلتم لا تتأخر هذه الاحكام كما تأخر اذا ما تحتنا قيل الفرق أن نتأخر المسببات عن تسببها خلاف الأصل وخلق هذا الأصل في لضرورة الحق الأذم مخافة أن هذا ماله مجانا ولا ضرورة تدعو لتقديم الطلاق والداخل يعني خالك لماذا الفرق يعني لماذا دعتم الفرق بين الضمان الضمان المتباد ولزوم النكاح والصلاق والبيع يقول قائد في الأهلاق هو عيدا أنه إذا وجد سبه جد يجد سبب وجد مسبب ولكن اذا سببان يوجد السبب الذي هو الاثراء وموجد المسبب الذي هو انزله وانبا بين بينه البيع والنهب والسرق وجد المسبب وما يوجد المسبب اول صح هل حسب انه اذا لا يوجد السبب يوجد المسبب. المسببات متاخره عن الذي يتاخر بسبب تاخروا تاخر عن الاسباب كطال اكنك احوال صار قلبك اي دي تاخر سبب كذلك الافلاس سبب والسبب والرمان بسبب لكن في رمضان خذ احكي اذهبوا اذهب اذهبوا ذيك رمضان وفي والبيع والطلاق لا يجوز قد هناك فرق بين البيع والزواج والصراحه ان القدره اوصل هو ان الضمان انها الضمان في حق الغير هو ان حضر العدل اداء الناس اداء الناس يخص هذا البيع والنكاح والطلاق هذه ليست شيء لا تاكدوا بس تاكدوا الضمان يا متشلسه آه... ومان متثبت اكدوا ان هذه الشيء في اختيار في رضا وفيه وني تحت رضا في من باب الخطاب الاول اذا انه كان بيابا بحثت صفاته بين البيئه والنكاح والصرا هذا هو هذا هو بيننا هذا هو هذه لا تقع ولي الاحكام كما تاخر ازه الناس امتي قيل اتركوا ان لا تاخر الناس دفعه النسريه قيل ابو لديه وخذي بقى إذا لم في حقي الادبي ما خذ ذا ماله مجانا ولا زعمون ان تدعوا الى قديم الصلاح والاخير التحيل هذه المساله الثالثه افتهاؤته استور العوره كامله على